صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد نسأل أن يتقبل منا جميع صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يجنبنا الزلل قال صاحب العقيدة الطحوية رحمه الله وهو يذكر عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب يعني نحن أهل السنة نتقرب إلى الله بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نفرط في حب أحد منهم لا نفرط لا نغالي ولا نرفعهم فوق منزلة البشر صحاب رضي الله عنهم ما كانوا ملائكة ولا أنبياء إنما كانوا بشر لكن كانوا أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين اختارهم الله لصحبة خير البشر صلى الله عليه وسلم فنتقرب إلى الله بحبهم ولا نقول بعصمتهم إنما نقول أن من تمام رحمة الله بالأمة أن يكون من بعضهم شيء من التفريط فيكون التربية لهم من رب العالمين ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لهم وللامه من بعدهم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من واحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم هذه عقيدتنا ونبغض نتقرب الى الله بذلك من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دين وإيمان وإحسان حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان الصحابه رضي الله عنهم جعلهم لقدوه للأمة من بعدهم وقال لهم فإن آمنوا بقية البشر بمثل ما امنتم به يعني يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق الصحابه هم من علاهم رب العالمين بقوله ومن يشاقق الرسول يكون في شق في جانب وسنه وسيره وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق وجانب اخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى انتبه ويتبع غير سبيل المؤمنين هم ابتداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوله ما تولى إذا اختار هديا غير هديهم من الفرق الناجية يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا من احداث غزوة تبوك أن تخلف ثلاثة من الكبار الأفاضل الأخيار كعب بن مالك هلال بن يومية مرارة ابن الربيع ومع أحداث الغزوة نقف لكن من خلال هذا الكلام حكاية كعب رضي الله عنه وسبب تخلفه عن رسول الله تربيه لنا لنعلم من اين أتينا واين سبيل النهوض بالنفس وبالاهل وبالمجتمع وبالام من جديد يقول كعب رضي الله عنه نقرا بعض كلامه ونعلق عليه بما يتيسر ان شاء الله قال ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها الا غزوه تبوك ما تخلفت الاصل عنده كما هو عند بقية الصحابة المبادرة والمسابقة والسمع والانقياد والإذعان والطاعة من أحداث غزوة تابوك سنقف معه إن شاء الله خبر عجيب لقوم تراغم وتلمحهم ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه اصل ايه تولوا ها؟ واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون اعينهم تفيض من الدمع عشان مش قادر يخرج يجهد في سبيل الله وهي الشهاده او النص الخروج للقتال سؤال تملاه المراره اي والله كم واحد منا احنا اهل المساجد واهل الصلاه دمعت عينه ما اقول فاضت عينه مره علشان صلاه الفجر فاتته في جماعه أعلمت من اين اتينا منها غنه وصلاه الفجر فريضه على الرجل المسلم البالغ القادر في جماعه المسجد كم واحد لما فاتته فريضه الفجر خمس صلوات مش اربعه في اليوم والليله فريضه الفجر دمعت عين طيب حزن قلب تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون قال كعب ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف الا الشمس والقمر لما واحد من هؤلاء يقع له شيء تقف ايه اللي حصل ده من افاضل البشر لما يقع في حياته بشيء مثل هذا الامر يحتاج تامل ووقفه ايه اللي حصل ما الذي حدث قال لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الغزاه غير غزوه تبوك غير اني كنت تخلفت في غزوه بدر ولم يعاتبني صلى الله عليه وسلم احد تخلف عنها إنما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عيرا لقريش التي مع أبو سفيان ما كان في الحسم قتال ولم يفرض ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع الخروج قال فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد قدر الله أن يكون قتال وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم العير أو النفير النصر او الغنائم العيد وتودون ان غير ذات الشوكه تكون له قال فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد قال ولقد شهدت مع رسول الله ليله العقبه وحين تبايعنا على الاسلام وما احب ان لي بها غزوه بدر شوف غزوه بدر التي اطلع الله لأهلها ثلاثمائة وعشر أو أكثر بقليل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك كعب يقول ما أحب أن لي بليلة العقبة غزوة بدر وإن كانت غزوة بدر في الناس أذكر أشهر ليه لانه في ليلة العقبة تقريبا سبعين رجل وبقيه اهل الارض على الكف تعاهدوا على بذل النفس لخدمة الاسلام لو امرتنا ان نميل على اهل منا لفعلنا الحرص على الطاعة في زمان غفلة الناس الكل معرض ورجال معدودون هم من اقبل هذا له أجر العظيم يعني الله صلى الله عليه وسلم لما يذكر أن عبادة في الهرج الناس كلها غافله غافلة وأنت تستمسك بالعباده فيقول عبادة في الهرج كإيه كهجرة إليك كأنك هجرت بدينك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن كانت بدر في الناس أذكر قال كان من خبري اسمع أني لم أكن قط أقوى ولا ايسر مني في غزوة تبوك الغزوه الوحيده اللي تخلف عنها يقول ما كان ما كنت أقوى ولا ايسر مني في غزوه تبوك التي تخلف فيها اجتمعت القوه البدنيه والمال قال وما اجتمعت معي راحلتان الا في غزوه تبوك سبحان الله في سر في مشكلة ممكن تجتمع القوة المالية والقوة البدنية وتتيسر الأمور ولا ينهض بالإنسان قوة الإيمان القوة الدافعة التي في هذا القلب الذي إذا صلح انقادت الجوارح وانبعثت للعمل ففي هذا القلب إيمان إذا قوي انبعثت وانطلقت الجوارح قام بالجوارح وإذا ضعف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق يضعف في جوف أحدكم كما يخلق الثوب تأتي أو قد نعم لي قال, قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا فإذا قوي الإيمان قوي القلب بعثت الجوارح تقبل على ذلك. فيذكر انه كان اقوى وايسر ما يكون في هذا الوقت ما الذي اوقعه من اين أتي كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابن الاثير يكزم انهم الصحابه رضي الله عنهم مع رسوله في غزوه تبوك ثلاثين ألف ورسول الله مع الصحابه يقول ما فعل كعب يا ده كعب قريب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقدمين ممن يسأل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أوقعه سبب وراء ذلك نتعلم ونتربى على ذلك ان شاء الله نتابع الليله المقبلة أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولك